أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة Igmalu ma shaitum, innahu bima ta'imalu nabucir. Wa لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم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 فاقبلوا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عمى اولئك ينادون من مكان بعيد